البارحة صدري بها ما مكنون أسار بليلي ولينا لحزان طالي ما غير أبد الحالة الضيق باله فكري بي وساوي سيشالي جرت صوت الحزن والقلب مطعوب والقلب الجني ظهر ظهر البصيقال حالي والفجر بيّن وكثار النار Yadu Rabbin Kerim Mma Yerda Sؤال Ha ha Ha ha Ha ha Ha ha صليت صليت صليت فرضي مع بعض يصلون ودعيت رب البيت يستر خمالي ورجعت داري ناوي النوم بسكو والنوم عيا والنوم عيا لا يقرب مجالي والظهر قرب واكثر الناس يمسو ونو بين الهم بل في احتمال والباب دق وصحت بهم يردون جاني الولد يصرخ ترى الضيف خالي جاني الولد يصرخ ترى الضيف خالي والباب دق صحت بهم Fy vuset sidra Huken şeyin Tarali Ya yubah Ya yubah Ya yubah Ya yubah Ya yubah Ya yubah قال البقيه براسكم على التبدول هذا القدر مكتوب من عند والي ماني مصدق مسمعي لا تقولون ابو يعايش خل عن كل هبال ماني مصدق هالخبر لا تلومون توهم مكلمني وسال بحال وضع السليم وصحته ما هي بدون حتى الورم شالوه واغم زالي قالوا لكلاه اليوم لازم يغسلون حتى الريه هدمت وفيها اختلال والكبد راحت والورم صد غموم اللي تمكن فيه اول وتالي قالوا توفى قلت يا ناس تكفون وشلون راح اللي بهالقلب سال جابوه يوم الاربعاء نقل ومشحون وعصر الخميس بيد بنونه بحاله جابوه للمسجد وقاموا ويغسلونه ويغسلونه والكافور يمين وشمال وحطوا النعش فوقه وقاموا يلفونه جسم كريم ما يعوض بمال نظرت وجهه مبتسم وجه مزيون حبيت راسه مخشمه بعانش صلوا عليه داخلي هم وحزوم دعيت ربي ما يرد ابتهالي سلم وسلمنا وقاموا يشيلون تثمان غالي ما يفكه جدالي حطوه في قبره وقاموا يهلون عليه دباً في وبل الخيالي تلس صوب القبر والحزن مسجم